وَم ضَامَثَلُ الْ الأَّلين وَلَئِن سَأَلْلتَهُ من خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَْضَ لَ يَقولَُّ خَلَقَهُ العزيزعَليم الذي جَعَلَكُم الْ الألض مَهْدَو وَجَعَلَكُم فيِيهاسُبُ لَ عَكُمْ تحتَدُون.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 لِتَسْتَوُوا على ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الذي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِنَ مَا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَظْلَمَكَ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كظيم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 ارِهِمْ مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَجِئْتُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المكذبين. وَإِذ قَالَ إِبَرهِيمُ لِأَبهِ وَقَوْمِه إَِّنِي بَراءُ مَِّ تَعبُدُون إِلَّا الذي فَطَرَنِي فَإِنهُ سَيَهدين وَجَعَلَ كلَلمَةَ بَاقِيَةَ فيِي عطِبِه لَعََّهُم يَرجِعُون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا وَقَالُوا لَوْ لَا هذا هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرِيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يَقَاسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضٌ ب وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلبُوتم أَبَوابَو وَصُُون عَلَ آ يَتَّكئون وَزُْخرفَ وَإِن كلُ ذلككَ لََّ مَتَعُ الحياتةِ الدُّنْيا والْآخِوَةُ عندَ رَبّكَ للِمَُّقين.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 فَآ تَتُسْمِعُ الصَّّ أَوْ تَهْدِ الْعمَْ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالِ مُبين فَإَِّا نَذهبًَا النَّ بِكَ فَإَِّ مِنهُم مُ تَقِمون أَوْ نُرِييََّكََّ وَعدنَاهُم فَإَِّا عَلَيْهِم مُقُتَدِعون.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 أَمْ أَنَ خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينٌ فَلَوْ لَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَابٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مقترنين فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا أَسَفُونَا تَقَمَّنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ وَلَمْ مَضْرِبَ بَبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَئِلهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوا لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ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 وَلَا يَصَُّّكُ الشَّيطان إِهُ لَكُمْ دُُّبِين وَلََّ جَ عَسَ بِالبَييناتِ قَالَ قَد جِتكُمْ بِحكْمَةِ وَِأُبَيينَ لَكُمْ بَعضَ الذي تَخْتَلِفُونَ فِي فَدَّقُ الله وَأَطُون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 أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذاب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكية كثيرة منها تأكلون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 قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصيفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وَهُوَ الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي لَهُ ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وَلَا يَمِْكُ الذيينَ يَدعونَ مُِونِ الشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَييدَ بِالحَقِّ وَومْ يَعلَُون وَل إِن سَأللتَ منْ خَلَ قَوْم لا يَقولُ اللَّ فَأََّا يُفَكُون. وَقِيلَ لِي يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْطَحِ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ